اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدني يدخلونها جنة عدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب جنة عدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسون فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامات من قبله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نقوب.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 فذوقوا فما للطالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعل كل خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره فَمَن كَثُرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَامٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ ٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أرني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرکون في السماوات أرني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرکون في السماوات أم آتينهم كتابا فهم على بينة من بل إيه يعد القائلون بعضهم بعضاً إلا قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير